بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه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 محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم مَا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة, ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِإِسْلِمِهَا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 قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خاردين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وَاللَّهُ غَفُورٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والمستغفرين بالاسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأهل العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا ملائكه واولوا العلم واولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم الله رجب فيه؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم الله رجب فيه؟ كل نفس ما كسبت.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 وليس ذكرك الأنثى وإنني سميتها مريم وإنني أعيدها بك وذريةها وإنني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم.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 أن الله يبشرك بيحيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورة ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر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 وَإِذْ قَالَتِ النَّمَلَاءُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْنَا لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ وَارْكَعِ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَالِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ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 ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم أنني قد جئتكم بآية من ربكم أنني أخلق لكم من الطي كهيئة الطير فأفخ في فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحن الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَ بِاللَّهِ اللَّهِ وَشَهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا أَمَنَ نَبِيَ تبعنا الرسول فكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إنني متعفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين يتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.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 الحق من ربك فلا تكم من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالىو فقل تعالىو ندع أبناءنا وأبناؤكم ونسائنا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِي فَنَجْعَلُ لعنةَ اللهِ على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئا وَلَا و لا يتخذ بعضنا بعض أرباباً من دون الله فأيتوا اللو فقولوا شهدوا بنا مسلمون يا أهل الكتاب لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إبراهيمَ لِمَ في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَٰذِهَا أَمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَةٌ فِيمَا لَكُمْ بِيَعْلَمُونَ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 وَأَدَّى الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَلَ تُمْتَشَهَّدُونَ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 وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوتيتم أَوْ يُحَاجُّكُمْ أَوْ يُحَاجَّ أرجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله أسعن عريم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمةه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 أولئك لا خَلَاقَ لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كنوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 دما جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به لا قَالَ به ولا تنصرون قال أقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لأ يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون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 فَإِن فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَتَنُّوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل صدق الله فاتبعوا ملتي إبراهيم حنيف حنيف وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباركة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات نقم إبراهيم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 الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عن تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيع فريق من الذين أُوتوا كتاب يردكم يردكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم ولا شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وولاءك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءت بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جهون وتسود جهون الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأن الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله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 وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كُنتم خير أمّة نُخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر وتناهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون, ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قاد يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَ الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين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 مثل ما يوفقون في هذه الحياة مثل ما هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلمو أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانا من دونكم لا يأذونكم خبلا لا يأذونكم خبلا وَالدُّمَعَنَتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَفْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 وَإِذَا خَلَوْا عَبْدٌ عَلَيْكُمْ الْأَلَامُ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ أَيُّ يُمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلَاثَةِ آلافِ بِتَلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُزَلِّينَ بلاء تصبر وتتقى ويأتكم من فورهم هذا ويأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة بخمسة آلاف من مسوّمين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتقم إن قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكتبهم فيا قلبو فيا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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكروا الرِّبَا أضعفاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفنيحون واتقوا النار التي أعدت من وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنّة عرض السماء والأرض عدّة للمتقين الذين يوفقون في السرّ والضرّ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَمَن يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَا إِكْزَابَهُمْ نَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْعَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خالدين فيها ونعم اجر العاملين خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنا فسير في الأرض فاضر فاضر كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدوء وموعظة وموعظة للمتقين ولا تميل ولا تحزن وأنتم الأعلون وَآتُوهُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسكُم بَلاءٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَبْلَكُم مِّثْلُهُ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 الذين ولن يعلم الله الذين جامدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنؤون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد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 وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلا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 وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ عَدَهُ إِذْ تَهُسُّونَهُ بِإِبْنِكُمْ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 ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غنم بغن فأثابكم غنم بغن من لكي لا تحزنوا على ما فاتكم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 ولئن ماتتم أو قتتم لَأَنَّ اللَّهَ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِيَتَلَهُمْ وَلَوْكُمْ تَفْضَلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَلَوْكُمْ تَفْضَلْ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَصْرُكُمْ مِن بَعْدِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيَّ يَغْلُ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وما المصير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 لقد من الله على المؤمنين إبعث فيهم رَسُولًا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في طلال مبين أو لما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 الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فدرؤوا عن أوفسك الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل الأحياء عند ربي يرزقون فرحين بما اللهم اللهم من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا خوف عليهم خَوْفٌ خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضير أجر المؤمنين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 فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم ينسسهم سوء وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْدِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ انهم لن يضر الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لكم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب اليم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 جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة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 وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِمِثْمَنِ الْقَلِيلَ فَبِأَسْمَاءِ يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ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 ان او بعضكم من بعض فالذين ناجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا نكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار